وَلَوش إا لآتَنَا كَُّ نَفْسهُ دهَا وَلَ حّ القَول مِّ لَ أَملَ أنَّ جَهَنَّمَ منِنَ الجَّةِ وََّاس أَجماعين وَلَوش إا لآتَن كلُم نَفهد وَلَ حّ القَول مِّ لَ أَملَ أن وَنَاسِ أَيْمَا